الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذي ان الذين كفروا ينادون ينادون نمقص الله اكثر من مقسكم انفسكم اذ دعونا الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا ما سنتناتين واحيتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم وينزل لكم من السماء رسقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كري الكافرون فدع الله مخلصين له الدين ولو